يَمرُهُم بِالْمَعْرُوفِي وَيَنهَاهُم عَنِلْمُم كَرِ وَيحِلُّ لَهُمْ وَيحِلُّ لَهُ الطَّيباتَِ وَيحَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَدَاء إِثَ عَنْهُمْ إصَّهُم وَيَضَعُونَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ أُولَئِكَ هُمُ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 وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا هَٰؤُلَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أمما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 قُولُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوا حطةَّتُ وَدُخُلُ الْ البابَسُجدًا نَغذِر لكُمْ خَطين آتِكُمْ سَنَزيدمُحْسنين فَبَددَّل الذي نَظَلَموا مِنْهُم قَولًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَرسَلنَا عَلَيْهِمْ فَأَرسَلْناَا عَلَيْهِمْ رِجَزَم مِنَ السَّماءِ بِمَا كانَوا يَظْلمونُون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 جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين, ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَذَابٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُ ألم يؤخذ عليهم نيثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا